این تلبیشارا این تلبیشارا انصار ابو السجاء قص حده خير مثل الحمر اجي اسد خيه مثل الحمر مشو انصار ربوليه الله الله مشو انصار السجاء ګسې دا خیه متل حر یځي نبی مع انسيه الفا يې له هم به ما انا عوف احش واحد ظل عمرك زاع ولا واحد ظل عمرك ما ننسى ثا All uh -huh. امصار الحسين اذا قدم يمترجع على الخلف انت لا بسم الله يحشرك مع امصار الحسين قدم يمترجع على الخلف هلا يبيكم ارجع ارجع اخذ راحتك حبيب هلا يبيكم تناديهم سبع تنعامين عيدكم سبع تن من عيدكم اهل غير وحميه وز ولا يحتاج اجار ربكم اي ولا يا بسات لكم يا جون وع بسات خليكم درايح لي ويا خال درايح لي ولا تنسون ما وعدكم اوضح Bye-bye. Hey, يا خالق يا محمد بكم تنادي سبع تنعى ايام عيدكم سبع تنعى ايام عيدكم اهل الغيره وحمينا و ولا يحتاج يا ولا ياحتاج اجاركم يا من يا بالغيره يا من يا بون يا جوني عابسات كوبكم لاتين شون فين واه وي امزيناب رفع عرايه ويا هلالي سي رفع عرايه اورا يفد رايهتي هل رايهت رايهتي الانسا مشان لحسين عنا يا نشا ولحسين يا عنا عامرنا يا ابو الاكبر فدوه ايه عامرنا يا ابو الاكبر فين وحاك احلف ويا ويا نوصل ايوه اجي انا وما نريدين عود اجي انا وما نريدين لازم نوصل للغايه نثبت جدا تتيه عرفنا بارك الله فيك ماجور حبيبي هلا هلا ترانا كنا دار لجيلك وين, وين تتيه ولا عايش وين من حبك يشرفنا يا الله يا من حبك يشرفنا <تصفيق> ابد لا خير بالدنيا ابد لا بالدنيا عدل احزا شيفنا يا بن حيدا يهون الموت يا بن حيدا شنو يا هون الموت اقول ما اوقفنا بعد اقول وشوف ما اوقفنا وإعلان شعب اخذوا اخذوا لو تحشي صابت يا مطلوق تركنا الدار والأحبى لجي لك وين تتعرفنا لجي لك وين تتعرفنا لا يسوى بعدك ولا يسوى الامور بعدك يا حبك هي شرف ناشع زمان ما شفنه عدل احزان ما شفنه الله الله اسمع اسمع اسمع اي واحد يقع مقتل لابول يا يديري العيب هل صييك <تصفيق> بس بيحشي يجولا <تصفيق> <تصفيق> <هي> <تصفيق> <بس بيحسي> Yeah. وفه هي ها وفن الانصار ما يسلمني ويحيتهم اي جع مكتوب يدير العيل لا بول يما څه ته څه نه وایې ګو ګو ګو نه مار تاوهدي <تصفيق> <تصفيق>